أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترواها وأيده بجنود لم ترواها وجعل كلمة الذين كفروا سفلا و الله هي العليا والله عزيز حكيم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 عدوا له عده ولكن كره الله بعادهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبلا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه يبغونكم الفتنه وفيكم سمعاون لهم والله عليم بالظالمين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 وَكَانَ لِلْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ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 خالدا فيها ذلك الخزي العظيم الله الله